فَلَا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء أم يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم أن الله الذين آمنوا، ولا يعلم أن المُنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا، ونحنم الخطاياكم.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 إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أَنتُم بمعجزين في الأرض ولا في السماء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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُقَّنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتُمْ مَا سَبَقَتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 وَلَمَّا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنّا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالا إن في ها لؤطا قالوا نحن أعلم بمن فيها نه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولم ما أنجأت رسولنا لوط سيأبهم وضاق بهم زرعوا وقالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وذمود وقد تبين لكم مما ساكنيهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم, ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتَّلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُّوُهُ بِيَمِينِكَ إذَا الْلُّغَتَابَ الْمُبِطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بِيَنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ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 وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْثُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ